وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمدًا وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد تفسير سورة النوم أهل جسو جدًا تفسيرك القرآن كريم كهذا لذلك نعلم أن أقبل الله من أي آياتك من سورة النوم سورة النور وسورة مكية وهيكل هذا المسالك اقبض يا سورك المكية اكهد سور بتين ان لا سغ بعثك ان حق مما كتابك الله اي قران كنيقيكبا بسم الله اللهم بي عيسى ينك بلا سورة با. الله سوء الرحمن نحر سب الله رمضيك كوسي فايسانا هادئ الله سوء الرحيم نحر سيسد ورسي يعدو دونو خلفك ساكمتها نون الله أعلم بمراده إلهي وإنسه قراء الله البدن معناه ووليك إله نون كاس وقلم كان كبار إلهي إيا وما يصدرون وحا أضوامدوه قريا ما ان طاغى غمته بما ترون كوارا بنعمه الرب كربا انحمدي صحالط فسغنطهي وان لك وحا فسوما دا نافيكا صبمول اجر اجر اجر كاسو غير ممنون مثل الجويناي خذين آذاب ايا كصغنطهي خرق صعظيم وينبض فستبصر ما نافا صبموا واركي دونتا وينبصر بايكم كلني ايقسو نطاه المسطون اي, أي الفطنه فظم ان ربك ربغا هو علم اسرع او غالبان بمنقذ كي بالى كل من عن سبيله جبكيس وهو الربغا اعلم اسرع او غالبان بالموج كبير ذكر وكم دي هي حروف طب مقطعها قرانك صورك كم ده لو بالوداي 289 سوره بو ايلهاين كوب بالوداي حروف تاس مقطعها النون يصاط يقاف يلف لاميم يلف لام را ي حاميم سورته الري دي وهي هاد سوره البقره 289 سورات Ilehei vaagrana, et ma ei ole lõpetanud, ma ei tea, mida ta taha. Kui talam kian kubatu irehi, ma ei saa aru, et ma olen üks abdomad, ma ei saa aru, et ma olen üks abdomad, ma ei saa صباح طه وحلوه الصباح المدا وقلمك اس لو قره اذا سريت الى سوره العلق رب الحارمين وغير اقرا ربك الاكرم الذي علما بالقلم اقري ربك ربك وامدك الله وَنِعْمَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ أَعْظَمَ الدَّلَائِلِ إِلَٰهِ سِيُوكَمِيدِيَهَيْ مَعَايِلَيْ وَخَا عُلُومُ تَدِينِ غَايَ مِدَامِدِ غَابَ لُغُو دِيْوَارِيُ وَلُغُو خِيسْدِيُ وَقَلَمْ كَاسْ مَرْكَ قَلَمْ كَسْتَه اَيَ سُورْ گَرِيَه وَخَا اُغُو هُرِيَه قَلَمْ كِي قَدَرْ كَا لُغُو مركو أبو راي قال له أكتب إله يوم الكيري قال موقف. قال يا ربي ما أكتب مركاس قال الكيري ربي معانقرا مركاس ربي كيري أكتب القدر وما هو الكائن إلى الأبد قدرك طروح الله وحق معي إلى قيام لك الجارة سعد سوقرين وعرك يقولك إنته لأبو راي كنتم كنا سلكها أيهاد قلم كاسمركا ويسوغليا وها سوغليا قلمكم ملائقه فتا او ادومدا اعناش وقرطه اي حفربقه اي وحويان قفكا وناق اوصنيه يقلك اوصنيه ملائقه فتا قلمك يكون قريان ويسوغل اقلان تكري ادومدا تكري وحق قلطا ويسوغل ضمان في قلمه ذا سوغل يصل والقرى قام بمن تسن كو دارت اي وما يسطر روح اي سطرين يا قريه اضامر مرايبتي وح اي قريه اضامر عملكم ما ان طريق امتي النبي صبره بمجنون كو امتي بنعمه ربك الرب كان نحنا دي صحه صبنتها الله عليه Qur'an għatine, dered, disku, għuaranta. Ine, jugena, ukraine, no ugli, haarabdan, aloo, kusuvan, ju ugli, ugli, ugli, risala, nehmatu, nubu, kallim, kusuvan. Ma bin كيف بيسوقك يا كتري دي اولي يا واك تصوك ببعكاه كبيره برك ما واجدك الكلام ما معنى وي نعم اما بان ارى كرسي ربنا بالمدي يا في الصاله دي اه يا الله الله ما تقدر تكون من يا رسول قادر يا ان يريدوا نوالي وعن النحمين إلعالين إلى. إلهيه ونحمة بمركاز حفظ إلهيه اللّو لكيه وإنّا لك وعاد موسيقى بكثير من أجر أن أجر كاسو غير ممنون كل قولنا يا آمين أجر أن لكيه بإعلاقك إلى الخلق إذا كنت تعادف الصالة لكيه بخلقك إذا كنت أجر أن أجر أن لكيه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 وَإِنَّكَ أَكْرَمَ الْبَرِيَّةِ وَحَسُنَتْ مَنَامَتُكَ وَوَحَكَ أَنَّهُ أَجَلُكَ سَنَ لِبَغَيْرِ أَبَ الْبَرِيَّةِ أَنْتَ كَأَنَّهُ شَمَّ رَأَى وَغَلِبَ دَرَجَتُهُ أُبُسَخَ رَأَى شَمَّ إِذَا إِتْلَاسَ مَلُوتِرِي وَأَنْتَ نبقي أخلاق أكوين وهذا رب العالمين وين كنت المهم رب العالمين وكسوا ما نبقي أخلاقه وكسوا ما إنا صفات الأخلاق ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إلي عائشة رضي الله عنها وعلى إلي أخلاقه بل نبقي مغورا وعلى إلي عائشة ألست تقرأ القرآن قرآنك ميضاً أخير قرآنك ميضاً أخير وحاولي دي سحب بن هشان وحاولي دي قوراً خلق رسولك وقال قرآنك ميضاً أخير ميضاً مركز أي كبتري كان خلقه القرآن نبقى, رسل... نبقى صلى الله عليه وسلم أخلاق لسوق قرآنك فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن معنى وحي الطاقل القران كاس غيري قصو دتيي معني سي الهي يا صنما نابع انت كيف فهموا قدح انت اصط اخلاق النبي اجل سريه كتاب قال له سنن فهمك يرد قدح ميدوره نبي ولد ودي صلى الله عليه وسلم قف كصبرك نبي اله يقول سبحانه فسطوا بصرو واركب دونا نبي سبحانه ويوق سروا ايكم او واركب المفتور في ضمن اي قوس رقم المفتور ومسحور قابل او, أو مستد معقول او بمعنى الفطمه للرجيده مركز معنيه الوحيد فاي بكم ابيك او رسولك الله يقول لك هسه هرجيده قال في فطمتكم شفتوا الرقم هذا فطمتني ودي بعد يودي والاغا دونا marka ilayhi uunina subhanahu wa ta'ala lahortago aqaf aluga doona walakib doona marka wa maftur aw mistur aw bi ma'na alfitna wa ma'na ma'na alraq ba'da lagadiga siru fasatun fasatun siru wal arkidonta مركاسنا هو مفتور كيس من تلك عادي ع هو ف عادي جا يكون كيس ور تشوقف كلفتنيين مفتوق ع ايه بايدي مفتوقه بأيكم في أيكم كنت أقول الله أقول ردية فريقة وما مؤمنين إلا فريقة قال الله لا فريقة لكي تقول مكة لبالي فريق مدك دحديس المفتور قفل في الدنيا مكة أسنع وإسم مفتور لبالي فريق مدك دحس في الدنيا هذا ما يقوله هذا ما يقوله في أيكم لابد إن فريق متكابح يسعو كس بيه المفتون قفل في النيهي إن ربك ربك هو علمه أسجره أغلبا بمان قفك ضل كلمة عن سبيل هو مفتونك قفك في النيهي يسعو كلمة إلهي أغلبا بمان عبال مرنة في الدنيا والآخرة وهو اللهم أعلم أسجره أغلبا بالمهتة الدينة تكهلوني أدريكي حقها تسعدون في ماذا كفلوك هذا؟ أصدقوا أصدقوا أصدقوا أصدقوا أصدقوا أصدقوا أصدقوا قال تعالى إله الحديث فلا تضيعها أداعنا برسولنا المكدبين هو حق البينيك ودوه هو المكدبين تروحي كلابين لو تدهروا دبعيد هذا أدوك ودبعيد هذا الدين تكيسرون دبعه فيدهرون ايغنا بو سود اياق ولا تضحئ ابين كل حلاف بار بضنه بمنتس بار بضانها سو مهيري اولي تضحيفه بار بضانها سو همنس حم سو بضن ودك حمطه بار بضانها سو بـنمي من اسكود دردير بـنمي من اسكود دردير بـنمي من مناع ديرد بـن للخير مالك بـنمي من معتد حدود على الـكات اللاب بـنمي من عثيم دنبي بـن بـنمي من عثيم قلص بـنمي من زميم بعد ذلك انتصف الوصول اقرأ ان انكانا لأجل انكانا إنه أحادي قدر الدائن ذا مال مالبط صاحب آه إذا تطلع مرك الواقع عليه الكركيس آياتنا آيات كم قال هذا أصادير الأولين هي آياتك أصادير الأولين وما ديها ربنتي قرنوية قال تعالى إلى أحويري ساناسيمه واسمب دونا وعلامه دونا على الخردم سانقرر كركي سانك علامه دونا الهي و انا سبحانه وتعالى نبي سوبن و عليه ما دام ان كونم ايناي انكون سيناي شرخاس وين او القران كبينيي اي قاربا اه هدي الى الهي ادغنم اقادو كسيي وخاد كاتلا قادان اي دا قرانكي امركي الله تعالى يرنيي يكتييده ورنيي تكسبن اي اخلاق وين ина ابان نم ابسل كوسي قال دلقشاو وابل كدخله ابك عملك دخله ما دي شرط مره صح اين المخطات طاص الى وحي ال سبحان فلات بها دي النبي غصوبال الكذبينا هو قران كبير قف كن النبي غونينه وحا يعلن نهيغاز قالها ادين هذا القران لو تديرو دبي دا لو ده لور تو ذي هيرو ذلك اذا اذذوا دعاده فيذهنون عيب اي صدق اياه وهي تشيلهم منافقين اه انكم أن إن منافق نقوت تشيل او اتو درعه زيد من اصره وجه الرهبان انتم منافقه والمنافق رك انكم منافقين ايجركم منافقين ومحصنين تحصنوا من ما وخويان اللي حات والسوبرغوي قال له الاسلام نمرو والسوبرغوي ويحيى مره قال له دبسنا يا سلام نمرو كتتي اه اياه الاولى اول يوم جاء دينته مرت وهو نهي اللي غدجي اولي سنه وحي وقال له قفت عكس ما يطلعه خطه صف اديه وي واحد قصارى مركا قالو واحد كاينه وربنا سبحانه هو كايرينه ابو قران آيات في يوم المساء في هكا 100% هكا كسدر قالو قالا له لعنبه قالا له نفه قالو وعلو ايو اول برهيه ماشي الشوغا ما هو كفرودي اه انا غنضربك ثلاثه وكاع يارين اه ميل دي هانس كزو جيدن قال ساسير توي ديليه barbarana haasoo meheen olike meheen huwa dhaiful qalbi uri mujahid waqafka wax weeyaan aan kalsoorid lahayn isku أسمع هذا إلهي مقعي هذا إلهي دقيقة والغاية استعمال الإلهي لموّل إقيمة إمّا أصببنا استمالك للصورة مرودة مقعال لكو والله والله والله مركض ضعيف قفءا وقلبك كبدلا وقالك هادئي مرداناها سوح الناس الحببا سفادة قالك إلهي نوت المعنى قف حمبا قف كوكتك لو أعنى هل يبدي ma haa ilaahay ma ogti ma ma sifada ganalka iska ilaaliyo ha ilaahu xulayee subhana barbadana ha so ma sha'in la suu xob badana binamin suud dirto ta ku waqti kala qaba kaas wajiga ugu taga kana wajiga ha kan war ku ka dhageysto kaas uga yire sifadii nabiga inas subhanallahu wa sallam hadith ka bukhari wa muslim min hadith habibullah ibn abbas wa hulayya qabli yusamara rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam la ba qabri la ba qbi yusamara maraka innahuma la yu'adzaban la adaba wa ma kabir mar alu aa dimbi weey weey laakiin caddegidiiisu ma weeyne hadduu uu ka tagdoonaa we ka tagi karee e asagaynde deheli dimbi si fudud uu iska gaaday karee amaantii loo ajada labada qof saasiiyirna nabu وسطبر وحويا ووخترام الجاسيسه كاذبه الله يسكر عليه وعذاب قبره وحكينه قبره انه غوغ غو تاساكينيده جيرك غو وين قارو طابا مير جاكو كات سفيرو مير اراكته تاو ارتي فقهدي وحين ينقف وين قول حيث هو كو غرا انت تشوفه اه مرك حتى ميلها ظهور كتشوف حتى ميل لوط رجلاته تايمو اسكا iyad yumqaman horo jirka ka khiran iska ilaal ma buhur wa amal akhir wa amal akhir fa kana yamshi bin namin kaasro horo wax loo xadab kaadid oo sirsi ilaalik kalaaba wax loo xadabaye bas isku degdeej وقب اسمه دير الله عليه وسلم يدخل ثم فقط قفدك اسقط در جنب الىه مقتل مقتل جناد الحجاب في قبره الغوببه فتح حق الهي سجد يسبح ما فقد يضير الكفك القاصم قرر حرير ما هادئ كاسوكاي داربلانهاسو معتذب الحدود اللي كتبته ما يالعالي حدود في الاقوال والافعال وا. لكن قولك سلم اقول وجوجي ما هذا وحصماينه وجوجي كما تدراحة الدنوب <سؤال> تأخوالي أفعالي باربادنا هذا هو عطل القلبسن وقف قلبسن وقلب أداء الدراءات باربادنا هذا هو زنين القلن بعد ذلك انتصفوا البصائحة كذلك زنين بحيث لو رأيت شيئا زنمد وقلن هل يبيرو هالكاسوركا كاللالعظة أرغب أهل اليلة هذا زنم بحيث لو رأيت شيئا وقلن لبا معناه مثل لولا جيده واهولين سيده ريدا كولمال لبا انت بدل لبا واي كولمو سيده ريدا كولمال ارق اي وقت وانت لو وديه يا قاري انطاي قف شرقه ان قووي آن انه كان مشهور بالشر به شهرتي شاطي ديت الزمن سيده ريدا كولم طو انطاي واصنع ان يعيش قف ماركه شرطه ق ويعطف قدئ اذا شكى شالو ويعلو يعني انت لا صر شري واحد وهليده واو واحد اه فكان وسك شغانها كما قال صفاتك وقدرائك قد او ان كهري الى قيام صح لوت الوليد انه مغير صفاتك وقدر او امرك فقط كما قلت الماما ولا فهم ولا هي قاني منك بلا سبحانه ان كان لي اجل ان كان ابو احادي دراد ذو داء فلا تبيعوا تعالج ان كان اللي ان كان ابو احادي دراد ذو داء لا مال مال مده ساحليه وبير ما دعنا قفكم وديهر وكل عينها خوارق ضقاله صح ما كفوا خلوا قيمه يا لكن اوقاتكم كاست بحاجه بس كثير وعن ربي بأقوم وقالتني هكو قيمين حولا وحقبت الوقينية الدين وإخلاقها فهذا الوقينية هكو قيمين مالك مالك يعرورت وحبت وحبت إذا وعيد سبحانه إذا تضلع عليك مالك وعنكو تعالوتي مالك أن كان فلا تدع وحجر إعرابك معنى إذا وام إعرابتك كفر وكذر إذا وقوك في يوان الدنيا ان كان لأجل ان كان انه هذا الدرد ذا مال المال متو وبنين معنى دوال نحن إلا هاي مركو مال يا حرورسي يعني نحمده الله وقفه ماشي لغيره الله وقفه الله وقعب الفضاء وقفه كفر وكذبه ان كان ذا مال وبنين إذا قد لامارك الله كركيس آياتنا آيات كينا قال إنه هذا المنزل أصدير الأولين هي مثل العقية أصدير الأولين وإنه يتحب المنزل قال تعالى إنه تحب المنزل سنسمه هو السمد الدوم. السمد وعلى مدى مدى الدافع على مدى الدافع على خردوم خردوم وعلى مدى سنك ومرودك إيا سنك الضفار sank kafka aadiga lama yiraas qurdum dafar iyo maroodiga labadabaas la yiraahdo marka ilahay uu dulleeyay waxaa lagu sharbahay xayawaanka kuugu liitey halkaasen صحيح لبنه شرير لأسر الله كاسور ربع أسر الله أي وهو أرنكي سوا عضي دون عضي عديد واضحة سلوه غرقه قفناه غروي سيدا سمت قفته أغطى على سنك قفه الماء عرقه سنك قفته لغير جبير قفته يكاسور بحبه وقوم سنك هدو مضيع قفته إليه غوه قفته سنك جبناه سيدا قفته أغطى على سنك قفته أغطى على أغطى إذا أقلت تلماناً وأن تلماناً ينقف على أفهم هنا أكتبت الله تلماناً وَالعجي أرنتيس وَالعجي قف وابعك التأيب واصل وحقه اسكرواهم لكن مفهمين قف كان قلعاً لما أبقى هذا معنى الكبير معنى هذا هو أنه سنكاً يتبعون النار وما أنه لا يبدأ أن سنكاً يتبعون النار بسك معنى هذا سنكاً قياماً مركاً لتنويشه ينكمل وريده waji ga kan ka weero bay dona sida ahlu maanka waji ga looga madawiyay inu chari ruuhu yiri maanaida sadbixba wuxuu diidaa ma la sadbixba inu loora jeeyo ilaahi قال تعالى الهوحيري فلا تدعها الدعين المكذبين قال هذا حقه بينيين وقران كبينيين وبدو قال وحيد جعلاغين لو تدهين الدبعيد هذا فيدهنون أيبون أي الدبعيان ولا تدعها الدعين كل حلافك دار بضانات المنتيس دار بضانها سوى مهيري ضعيفه قلبك كدله دار بضانها سوى هميسين عمبادا دار بضانها سوى مشاء الله سوى داربادانه هاسو مناع ندير باله للخير مالك داربادانه هاسو معتدل حدود لك طلبه وحودانو باوا وحودانو دغيس وحودانو اوني بيس وحودانو كل شعوه غد من ذنب برح داربادانه هاسو اتل او قلفسن بعد ذلك انت اسكجادال ان كان لأجل ان كان انه اهدى تدعو الديعن ذا مال ما المدو صاحبه وبرينه إلى المدو صاحبه إذا تضلع مركة اللوه أقيه عليه كوركيس آياتنا آيات قالوا حيره أصادير الأولين هي وحد الأقية أصادير الأولين وعمده ربانتي أي قران سنسيمه والصمد الدوناه له رواء على مدى الدونا على الخردوم سنك كوركيس أنك على مدى قال تعالى إله الحبيري إِنَّا أَنَّذُ بِلَوْنَاهُمْ خَرْمَكَ خَرْمَكَ ذاتكي مكتب دي غراوة امتحاني كَنَيَا بِلَوْنَاهُ سِلَامُ امتحاني أَصْحَابَ الْشَنَّةِ ذاتكي بِرْتُ خُسَحِبَكَ يَبْرْتَ لَهَا إذ وقت سيدي عمو امتحاني أقسمو بارتين بطي بيرتالها لا يسلمو مها إني بيرتت قوصنا يا رسول قوصنا يا مراهكا قرانا يا مصبحين حالائه كوه بليسن والحالم أي بارتين لا يستثمونا أيسا محرسوه وإن شاء الله إسم قدره والحالم أي بارتين لا يستثمونا أيسا استثمارين إن شاء الله إسم فضافه وحا كووريغي عليها بيرتودي بايفو اجد اجد ووريغي بافكا سومي ربك حق الرب جاتها هاباي والحال اي عذاب كووريغي هم فكي بيرتله ما امونكيهو الداي اييه فاصبحت بيرتي وحي نقطاي كسريني بيرلغوستاي فتن دوا اسكوا واقع مصبحين حاله كوي وبري سنه ووبركو بري صبحه صبحه بيرت عن صواصمه ان يبدو وكان على حرفكم بيت انكم كلها كنتم هدته صار من بيرت كوي صبصنه هددون الى بيقنا بسبطان سو كلها فندلوا هل الكهوس يمشي هيا او اسليه المساكين توي ما قال ما هيسكو قرص ما هيسكو قرصانيا الا يدخلنها الا يدخلنها بيرت اليوسو اسوغلينو اسوغلين اليوما ما انت عليكم مسكين مسكين على حرب في ظنه سبينكم ملائكيا فَلَمَّا رَأَوْهَا بَيْنَتْ مَرْكَى أَرْكَانِ أَيُّدُ بَابَ أَبَى وَهِيَ قَالَيْنَ بِرْكَ لَمْ يَنِ تو تَوْدِي أَيْ كَلُوبِهِ قَالُوا وَهِيَ يَرَهْدِ إِنَّهُ لَضَالُّونَ بَتْ صَلُّو مَيَ أَنَّ بِتْ غَرْتَ يَدِي مَا هَذَا بل إننا نصال لنا لا نصال لنا نحن أنه محرومون هو الذي قد يجيئ أنها خمرتها بأن ترمي لهذا هذا الذي قد يجيئ الإلهي قال أو صدهم كل عدالات ضبطنا اعلم اطلقتم ميا من كردي لو لا تسبحونا ما بالله استهدا او ان شاء الله ترهدان مركي سيدي سيدي ان اديرك وحمامشان اضحى ودوسينا وان شاء الله تقدر وتصبيح صلاه وارفق هذا وحسي صمعان قالوا وحي لهذا سبحانه ربنا ربنا أيام نقصاني كفوه لنا هدا نستهلنا إننا أنه كنا وحانا همي ظالمينكو وقربران فأقبلوا وسوقا بلي بعضهم جبل كبلك على بعضهم قرالككك يتلوهمون حاليسي غير هذا بلدكت الحي أضايجوه ووافقه إذا بضاني ووافقه ما يهلين ويسأل أيام قالوا وحي رهدي. يا ويلنا هلا دنيو هذا وقت حضوريك خلاقي نيوق وقتي غادي يلاه تشوغا ان انه كنا وحنا هين مركل باقين بذذود ذلك الغدوي اصبر ربنا ربك وهو المديه ان يقضي لنا ان يبدلنا خيرا وحكا خير بلا من ها بئرتمي بعدي ان انه إلى ربنا ربك انت كافي قاضبون والله كرجين يا ما قال تعالى له غير كذلك واصبر العذاب عذاب فكن عذاب لمن خالف امرنا فتك عذبك يذق رافه ولا عذاب أخير عذابك إذانا أكبر كوينا من عذاب الدنيا لو كانوا هضياء هالهاية يعلمون إلي أبيه عذابك آخرين ويهي ما خالفوا أمرنا أعلم كي يقوم بكلافينه إله سبحانه وتعالى وحوط صالة الصمين يا كفارتي قريشية أيوة صالة الصمين كفارتي قريشية إلهي هدية وينسو هدية ومحيء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم Rasuuki aakhri zaman ka waxaa laga dhigey mid ayaga oo yaqaaniin amane diiso rumtiise baa aad nimidiso waraaq diisee allah ugu weenaa wal soo نمعاد عشان كشفه منه وكابل كبئين نمعادي علينا وحي لا قادرين اير بينيين اير رديين اير لا دغالمين اير رسولك الله من اولين في كبلته مثك يا ضد كابلك معي الى دنك انه كو قا باي اقربا من وي ودياري ايغا ما حي سويه مره نمعاد دوره وقوامك ان وخي ريبان صدق الله به ان تاس الله كباب باشا ابو رصو بصدرك alla inu ku jicel yahay waxa calaamadda waa inaad qabdaybo ee waxa weyn nimcada ha diirigu birti oo baxday oo gina dhintay acruti tashday haleymayga naale oo qosanba marka uu bislaato soo safanaaye baaga naale hal miskiya qafkooda loogu galo haddii wasooboon ma yahay xaal saneyna aruurta wax yiraahdo waaga laga hoos tus weega laga فاصبروا انكم وادي جنينا الى الله ان الله هو الذي فيه اب صدقه يس كادايه عليه حوله قيبه للغيب طلق عليه توت ارورتي هوسوكين شاء الله خاتم الدره متخيل ما توفيق الله كل سيره ايده الله خاتم الدره مكاسه دف دف دف دف نوك دجي في اوردي حابين نماء الىه حلال تصلي اي دم بدون نقط لا كان الله بيرحب بالصلاه يمرف بعدانيا ما له سليم ما, ان ما حاجة وبيت حاجة وبيت ان وحال انه وشيغا انهم وددان هي مركي علمن ان نسيو بيرطوبكو بحل هولها دك فريد من عهدي ملكا سوق شكرك الا بديو مساكينتا لا سيي وحنا لا كوي شيغا تاسوي حبه بير دون وحنا حنا دوني نيت ديني حتى الله كسيرا كسي وي توحيد الله كل فينسي علم يا الله كل سيي حتى الله كني قال تعالى له وحير ان انه, أنه بلوناهم كما و انتهم كما بلونا صدوا و انتهم اصحاب الجنات بيرى من استلها اي يرون وان امتحان البلاء كائن كبلاءنا اصحاب الجنة إذا وقتنا امتحامك إذا وقت ايام امتحامك أقسموا أي بارتين لا يصبمونها بارتين غوصريان وغوصريان مصبحين حالهم كتابة مفقوصية الرئيس بارتين برانية ولا يستثنون والعال أي دارتين لا يستثنون ايسا استثنون معنى إن شاء الله بمياه وغوصينا أي, اي, اي. قوة علمية إن شاء الله هل مركز بمياه فضاف وحي كوه رئيسي عليها برته كوركيدا ضائف حداب ورئيسي ضائف كاسو من ربك حقا ربك كاد هذين كيئا إليه حداب كتب صاديري مر كاسو باب بأشي دم لو نغط ضائف كاسو من ربك حقا ربك كاد والحال كوه رئيسي هم أيضو نائمون كوي هردئيه فأصبحت وحي نغطي كساريني سيدا بيغل قاستي اوكاد باعتمريه لغاستي قشنك او دات سيئي Ja kui te ei saa seda teha, siis te ei saa seda teha. Ja kui te ei saa seda teha, siis فكنت و اسقطت الواقع مصفخين حاله كل و ابر سنه ما حي نسكلاحظ لان وكان هذاك السكلاه ما انبصوك على قرصكم بيتي ما صوك لها إن كنت مداتي صار مينا هو بيت القصط انا حتى دوري gambar تقصط حالك له فانطلقوا ثكن والحال ايتكن هم ايغو يتخاصطون هذاك السكو قرسنيا وكان هذاك السكو قرسنيا إلا يدخلنا اليوم ما أنت يصنبير تبوسوا وقالي عليكم كوركين مسكين ما أنت هل مسكين يا إريد؟ هل مسكين يا لك أقول وغضو قادرين حالا أيهم كوية أود على حرد على من إنديد وحي اسكوا حيثان إنه يحدد كرام مركب في ظنهم سيدا مفاصيلة أيوبة ليه وزار وقد وكلهن قادرين حالهم واوود في ظنه على حرد اي على من وحي نورات خولاتهم يغ مامولان او ان تقات مساكينته ودي دي لكن حقيقه ما حي مقطي حي يستنوا ديده ان يسوخده هيس او معنى كلاشيرا شيق منو مري جيري اه حقيقه بابا سيله طفن وحيسن خلو اودور مسكينك اصلا وحبه هي ma wuxuu awoodaa inuu wax bixiyo saynuyu raab ximma ha tih ma yuudo marka ayu ay u haystaarinay wax haystaan haqiiqaddu diba allahu xaqdi inuu saw xikri illa haqaanu haysebtu xaqdi xikri ah maham soomaaluhu haba mudal iyo wax laa wax isma taana ويح وحيا يا ما واحد حلسه ثم قالوا لا يهدينكم وحي يهدين بل مالو سيرت بيرتوا برتي لكن نحن ونحن اننا محرومونك ولا كديين او لا كديي ثمار طه نحن اننا محرومونك ولا كديي ايام ما هي ثمار طه ميرهدي بيرتا ميرهدي الهي قال اوسطهم اي اعدلهم واخيرهم وي. كي عدل طبنايا وهويري alam aqul lakum miyan min kurdihi law la tusabbihun allah wama ilahi nastahda ahdalhum wa khayruhui qala awsatuhum ki عدل طبنايا لو لا تسبيح هنا محلو رجرة ما اعتراضك إن شاء الله إن كونك وكسع المعامل عن الدور الدولي وإلهي النقصان اللي نسبه معناه وقوصين على مركض لا يرحي ما كونك وكسع المعامل عن أل ما اعتراضك إن شاء الله الله الدولي سيسرات هذا ما بقى إن نصوبان كيري ولا تقولان للشيء إنني فاعل ذلك غدا الا إن, ان شاء الله وليك حديث بدايه وحا سمينا اذن قدر ان شاء الله حين حاطك يروحها صمينا معني المحاطه كيف يصير الكون انه كصاكر مامور الله وسدوري تاسونه مايا انه يضبط صام الله يسميو ماده الله قالوا حي ربنا سبحان رب الغدير اني نسينا معناها قال لي كجار قالوا خايره سبحان ربنا خطب ان نسي دي سقول لا اي نسينا ان ما مكلكون كان كسوده و هو سدولين ان يسدان لدو كان نسينا انكم ان انا انا شاء الله مد مسكين فخل قديه بلن سوافقنا بلا, بلا ينسوافقنا مالك ظالمين فأقبل بعضهم قبل كبيرا سوكا بلاي على بعضهم قبل كبيرا يتلاو ومنحر إسعادين هذا كتري بلاي يقول الله تعالى أعضاء يقول أيديه هو وفرق حسنًا يقول ديديه إسعادين أعضاء محيطة مفاصيل التقارئ يريد أن ضد مسلمين سلطة وقوة الإلهي المستهى وقوة صلى الله عليه وقوة الإلهي يحكره جعيني الناله Lakin, qaar või in või galad on nagu talakadavati maadbo, irahikrihi tuviki, marka irahikrihi muslim on allayatan, irahikrihi on, قروح يرني يا هذا وقت هذا وقت حضور حضورك هذا وقت حضورك ووقتك امال هدوء هذا وقت حضورك ووقتك امال هدوء اننا كنا واحنا هان طاكينا تد حدودك قد قد قرض كانهاله حدودي الانك قدفني نعم علني كما انا سكن مساكنتي ان قبي يا مري huduu dii eelan ka gudubnaayo badiyaa waxa sameeynaa nahaa mid anagaa inshaalla u tobarimarka qof walba uu iskailaaliyo waxa san sameeynaa asaqon ku barin inshaalla asaa kanuna rabbigaa wuxuu murayay كذلك سلاس أيها هذا العذاب عذابك أم عذابه لمن خالف أمرناه قفك آمرك يغاقرافا نعصن عذابناه لي ولا عذاب آخرة آخرة عذابك إذانا أكبر كوينا بضا من عذاب الدنيا هذا سكتر لو كانوا هطيئة هالهاية يعلمون إلي أبيه ها لو كانوا هطيئة هالهاية يعلمون إلي أبيهن عذابها عذاب الآخرة ما خالف امرنا امرك ما خالف ام قرانك وعبديري طف الى هاي النعمه الصيه او نعمه الاس قرانك غار الله رقابه ساس قرانك عبد النبي بن صلى الله عليه وسلم حديث صحيح امام مسلم صحيح سوكوري من حديث ابي هريره وذو كل عدي قف ما كفائده سو قشط هل تستطالوا او مصاكين فوتلن قليه الى هرمل فيسير وبركاي و محمد وي صلى الله عليه وسلم دم اطلعه او اوى بن ادم كسماي من مرا ابواب المخلك ضروره قواكو ييره يوري اسمي حبيب حديقه فلان ورابي بيرته هبل ورابي اضروته كيريه ضرورتي صاحل تقول صرحه حتى ما نشرب انا البيكشف حقضر وارضينك بيه الاترين بيه خال مير الكسف مير القادم مير وبيه مريم اي ضمان قد حقنا المادي حقنا المادي حق ال احسنه جيدو رب كل حين لا يشربك كل حين ليس باب لا بي يا عبد الله مصم اظونك الهي ومغعاء امرين ماركاسو شو كان بروت كماكو هيبن هيبرا ليره ماركاسان يري حق كنا اديه الى ذلك الله في ذله وقد قد قرصوا سوما حد يودنا كرته ما كن صامل ووحيه ربي ها لا لا بيرته هين ورابي مره ما كو شيغاي مره الى المسلك الحرام طيب بيرت قيل نواص صدق يا مساكنتا اسكنا قيل ايضا قطريه اهو ايضا كل اير يكون ميل غيري سي حدثنا انهو بخر ما سو ومبارك الدنيا قرنا سنه قال تعالى <سؤال> الى بقى الله تبقى وها اسمنا عند ربه فب ودتيس وها اوو سغناي جنات نعيمي شيلا اسكو بوروا كيون تشلوين كيس الله تعالى هو يري افنح على المسلمين بك مسلمين تا ما وان كيف فسيده طكمن حقوق هذا الحكم الفاسد املكم وحان ان يسغنا كتابا كتاب كتاب قد تكتب فيه كتاب قد إن ان لكم ان يسغنا فيه كتاب قد يدي صحال اوهابي لما تغيروا واحد منكم دورتان املكم وحان ان يسغنا ايمان بلال بلال كاس علينا بشيء مع هذه بلال كاس مباركه الى يوم القيامة ما ننته قيامة انتي لغة غير وميئة انسوغنا با الله ياركاس اينا لكم اندلائده لما تحكمون وحيات اخدوا سطان نفتين سلهم با الله سبحانه قارده ويدي ايهم كودي زعيم بمانتها بذلك ارنكاس اللهم هو حرصنا به شركاء قوه اله لا شريك له هو معمر هذا او, أو اركان سميده غالبا فليت هو لي مادي بشركائه قوه شركته لي مادي كانوا هدييه صادقين كور الله سبحانه وتعالى مركو نوغ سوو رمي الدنيا بابكي لا حق يمرك الى هي تقاال وحي اسيباي اقو بع مركي اله حاسيه قدركي سرا خلافين اله وينه كلو شي يا بابكي اسغا كبا قاي اي اسغا اديعه ان اله ودياريي ديرت اخره دخيده بير ان اييدو بابي بير ان بيربين بابكي ربي حاسيه بيرتودي وابقبي ادود بابكي ايرهي كعبسدي اديعه اله وودو ودياريي قال تعالى إلى أحياني إن للمتقين باتك الله قبقه وحاوسه ماذا عند ربه ربه قبقه وحاوسه ماذا جمات المعيمي شيء ليس كبير واقعي وحكستوه وراحيستو أصير دوري أي كبحية قال تعالى إلى أحياني أفنجع المسلمين مسلمين تمو waxay ka yeelayne kalmo jirmina qalad oo kale side ku dhici karaan bad aniga ii u geyn samir yaa baayay iyaga galu ku kufi maasu mid ka midig ma dhayay ma lakum galu ma hayni sugnabay kayf sideeba tahku ruquq minayda ay hada hukm fasiid in ya muslims ku mid yahay waxa wax la وياقوم جاء اليه الىه ويا كندس ياقوم كساس قال يا موسى الشخا يس ما لها ما وحى الي waadinkale ila qalada ya qad wax ilayn adduunka raqmadaha haban dadu mabub badan tahay aakhirna ciyto habay jirta kala soo qaadayeen jirto haqa qana min cadaan oo kan ku helayna ilaay wasulaya xarinta midinka in ka iska qabuu sana sedin ka bay saxan sana ma waxaan haydan kitaar sidaas bigay in املكم وحي من السننه كتاب كتاب الله الذي سلقا سدجيه كتاب كاسو تدر سونا ابقين كان في كتابك بهدي انس ان, إن لكم ان الذي فيه كتابك الذي سحال وهذا لما تخيرنا وحد دورتان املكم وحي من سناده ايمان بلال يال باهو اغي بلال كاسو علينا دشهنا دون انق بلن قامت الا ila yawmi al-qiyamati ilayhi sunadah ah waxaa lagu talabtiina laa kubeesh lagu in waxa weyn baaliga lagu talajiyo amlakuma waxa inii fa'alina du shayna haday kasu baaliga tu garee ila yawmi al ان الله قد لدي هي ما لا ينبل قاداي لما تحكمونه اي لا تحكمون به لانفسكم وحق <تصفيق> دينكم نفتن عقوق الصطاع شبهوا دي برنامجا سوبرن اي حكموا زعيم كي بلن ايهم كوريبا زاحيم مكفار قاديا بذلك ارك ان قال له قاي waxay iyagu doona am allah ma wuxu rusunaaday qalada shurakaa kuwa ilahi wax la maamula oo tafcalu heega arkan sameeyda oo aqay xannasiir idokoo fi aanbay falyatu وغرم ان كانوا هدئين صادقينك وروشيغ دي روشيغ ايه اهلي هدود حقان يوم المعلوم حقان يكشف اللي فيده عن ساقل شنشو او ويوت اونه لا يريه او ويوت اونه لا يريه قالض ايا منافقينتا الى السجود سجود لو يريه فلا يستطيعون او اي سن اوودي حال اي تيمد دللي سن أبصارهم خاشعتاً حال أي تيمد الليسن أبصارهم على غير الكود اللوغو يرى سجود ترحقهم حال أي دبولي, حال أي دبولي دو سجود والحال أي سجود لوغو قد كانوا أي أهايين في الدوية يدعون إن لوغو يرى سجود سجود والحال نلوغ هم أيقو السالمون أي نبات قبان. فَادْرِنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِسْكُنْ كَمَا دَاعَى إِلَٰهِ إِنَّهُ يَقُصُّ بَيْنَنَا الْقُرْآنَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ نَارًا ضِدَّ دَوَدَوَيْنَيْنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ عَذَابًا ضِدَّ دَوَدَوَيْنَيْنَا مِنْ حَيْثُ مَال لَا يَعْلَمُونَ أَيُّ سُرُبٍ أَبِي أَن عَذَابَ ضِدَّ دَوَدَوَيْنَيْنَا ام تسالهم ما بقصوا بنوا وكوا حقا كعرانيه ما واحد ويديسته اجرن اوجرو او فهم ايغو مثقلون ولا اسلييميا من مقرم ما قدو دراديس ام ان ذكر ما وحقص الغيب الله المحفوظك او فهم يكتبون منه ما يحكمون واحد دوران كسقرن يرميا الهي هو لله وخويا ان رمت يا بنت ويتعادانيا هذين يوم مالين ها لي ماذا يكشف اللي فايدة عن ساقل شمسو محلو رجئة عن ساقل عن ساقل انتظرن سيدا حافظ كورا او مرأي ان ابنو ما او كصور راي انبادة مسيرفكا كمتع وعوين وشدده ايقل باعتادا مالين تقيامها معايدا لباعتادا مالين تقيامها معايدا وشددتو الانري وي شددتو الانري وحاة صغم وابو بكر يا مسلم كسن حافظ كنا وك صلى الله عليه وسلم ابي سعيد القدري كم طلي نبي ابو يري يخشى ربنا ان ساقي رب ج اي ساقي سفيدي له كل مؤمن ومؤمنه من كثر مؤمن ا يا قبر كثر مؤمنه بالسجوده ويبقى من كان يسجد في الديار رياءا وسمعتا مركاسا وحا سوخريا قوقي الدنيا استصص يحلو مغلو سجودك للمنافقين تيغادو لو نوصوره فيذهبوا وحال سديه مركا قوقي الدنيا فيعود ظهره ذلك ووجهه نقن بابق اللف لفته وحيده تنكيرها هذا هو لفظ السرقه ضربه او لا ما يعرف فاسقاله يا منافقين دبر كره حاله لفظه غبا مركو سجود ما ياما يوصف ان ساقم ما صفه ما صفه الهيه صح او اياب اياب دولت ما ما انسلف كويس اكمر لكن حديث النبي او اصبح صحيح ان كوك سون عاف يكونو كيري اياب اسما اكمر صرف في صالحه ان صفه الهي او صفات الهي وانه اصبح لا ايت خاص يرد العلامه الموقر صواحب المصادر تشكر كواب اغلب بقول كونت يلا الله يرضى الله يرضى بقول كونت يا سفي مسقوي محقق انه قصير ك دفعنا دار البيضاء والصوحه ريضه او الى صحابو ايته تفسيركاي وي كدوبيه محل لو فصيل مصيفا مسماه في لاكيد فيري روحتهم سيئة تأسفة لله لا يعني إلهي أصبتك وساقي مبهن لكن حديثك كقاتل أي ماذا صرفك إنه صفات إلهي حديثك النبي كقاتل لا يعني حديثك عن نبي صلى الله عليه وسلم يقول الله إذا فيه عن ساقيه لكن آيات هذا كما قادم يقولون ما هو صفاتك إنه وعي كقاتل حديث كما بيق صلى الله عليه وسلم ساعتي الرو بيرو قدي ارى الى هذه الميه صفه صفه ساق الدم بالمسوي سعيد بن جبير قال لي وري انكر لكن هذا الكلام صلى الله حقيجي ماها سببها مركه ايمان لون قول لو مت وان لو سوق كتاب كان او كله قرين لك هنا هي سبب هذا الكلام بلا سند وحي السنه ده وسه يجي ايو سوي دي قشاي جاي الدر المنثوره وح السنه ده حفه ضعيفه اما بالنسبه للمشيجي تاسن هو ويه يطلب مصره تاسوت الله يطلب مصره قال وحير يوم مال هلي هل مده يكشف للسيديو ان ساقكم ام شش معناها اللغه العربيه وخا يرى مرتبه حاله بنا على ساق وخوين باغالكي ايا كوب اما شاشه فيسبوك انا حال دوات كافي ما ننتج قيامها مركع الملك غريرو او مصائب و وين اي بعهرو او امتحان او دحو ماريكا سلا يمهدوا يوم ما لين هل يمهد يكشف عن ساق شاشه الفيده wa wa yu ta'una law yira al-kufar wal-munaafiquna ila sujoodi law yira fala yasdi'una ay san'a awadin khaashihatan haala ay dillaisanta absaru ar-raqyal kooda ay sujooda law yira yagud dillaisun hada mashallah wa bayd dirayyan yuxawnaku wallo yero fidiyee ila sujuudii sujuud loogu yero wal xaalna loogu yero hum ayu salaamoono ay marqaba adoonka qofkii asagoo caafimaadka qaba ilaahay sujuudii dayay maalintii lafka dhigid boona markaas u gabaal u dhaxay markuu sujuud ma qaba manta sujuud loobi doona wajigaan هل Terima of Surat, وهناف سعاد للدعية قال تعالى لم يعد فادرني ومن يكذب بهذا الحديث إسك substrate تعنيie خ perkام prayed أمتغ Carbon وداعنا انا غذر أغرف ضد فعدرني ومن يكذب بهذا الحديث خ perkام Luca إسكenter znaczy كان يتقوم بالقرآن سنستدعيتهم و من العذاب يا دوبينه سيلو مقربهم من العذاب درجه درجه سيلو ده وين بالاماله وادامه الصحة النعم واحلوكو ده وينيه بالاماله ايه يا رب عاصنا يا عقابك اللي يقولون كل وإدامة الصحة العثمات واللغة الدائمين ايه يا رب عاصنا وإزدياد النعمة نعمة الرواب اللغة كردين لا تستطيع اصلاف يعناه اليها هذا هو الله تعالى لا تستطيع النارات واليوسي وسيقوقة وسيحة دبا إلا نارت الرصي ولا هذا ما يقوله لقد قدت وقدت وقدت وقدت وقدت سالناس تأتي رجوهم وقد أدوينينا من الحداد وقد أدوينينا بالإمهال وإدامة صحة وإزدياد النعم من حيث ماذا أدوينينا لا يعلمون أي شيء وإنسان فهمي نمع الله سيريا إنه تهي وهو ينسي تشيرك وانطل الله بك مركا اديو يوقالدان او قلاؤان مي امك الله كوغو سبحانه واملي الله ووسغينه اقافكو بدد شي مينو انكيدي ماخيغي ماثين ومث عليه مره مكر ان كيد ويري وذلك من كيد ومكر به ان كيد ومكر كيده متين وامث عقبهم ام تسالهم ما وحد يد يسطاناك صوبنا واقو دينك كعرليه اجر وجر ميد يد يسته او فهم ايغ مسخرون من مقرم مكتوب درتس معناها ما دايره مع هذا دا حرف مركان ان براده قرش كيمال اسكديغا markaas in tabxi weeyena ugu qoray denki adayntii ku cuslaaday masaax ugu hareer wax barashada ma yahay kibir ugu hareer shiri wargisnaa kuma weydiisay rusul xaliina ma weydiisay jiray aaymada dariiqii samartayna ma weydiisay jiray am in dam actora ma waxa ku suunaabay waakuwa leh haye aakhira jirto naxman helaynaa جلالي فاسي او ندير الغيب والله تحفظك او فهو قيدوا يكتبون منه ما يحكمون ما ادته الله المحفوظك قصصونه واحد دوراره كقرنيه ما يغاش سوقرت اه تفسر هذه الله محفوظك ان بالخدا غيب كان او هي سوما اه هل فاسبر صباح نبيك صباح لحكم ربك ربك خكم كيسي إيه قدر كيسي صباح فاسبر صباح طوحك على أدا قومك, قومك قومك قدر كيبك يخدم أيام إيه بيهنين تكو صباح لحكم ربك ربك خكم كيسي يكدر إيه سيلاس أصابه قدري در تيغو صباح وَلَا تَكُمْ هَنَّقَنِّي كَصَّاحِبِ الْحُوْتِي مَا لَيْكَ النَّبِكِ أ Tilbad sari, well agerati, ed ed edekdeg taha kallamit noon. Edwante kallamit noon, walhalna mid mid اينی حال ہے شے ہندے سن جری لہے نعمتو من ربه حق ربی اس کا ہت تا سینٹو تا سین ہلے سے ہدان تا سو ہلے ولا صتور لها بالعراء بک بنا نہ لوس تور لها والحال لا لها هو اسگ مدومم مثل اری یی فا اجتباه نبي يونس وحضرته ربه ربكيس فا اجعله وطوكا مفلقي من الصالحين بذلك الصوبان وإن يكادو وإنه شأنية يكادو وحيق السبتان الذين كوكفروا قالوا بي لا يزلقونك إلي كلك دا بِأَبْصَارِهِمْ أَرَكَ يَلْكُونَ أَيَكْلُول كُغُلَگدَن أَوْ قُقُمَيَ اسْتَان قِلْكُلَ تُورَا لَمْ نَسْمَعُ مُرْكَى مَكْلَامَ الذِّكْرُ قُرْآنٌ كَادُوا أَقِنَا وَيَقُولُونَ وَحْيٌ لِأَهْلِ إِنَّهُ مِنْ كَانُوا لَمَّا تَرَوْنُ وَمُدْوَارًا وَمَا هُوَ قُرْآنٌ قُرْآنَ مَا هُمْ إِلَّا يَذْكُو إلهي كان النبي يسو أمره إنه كن صبروك لبك يبيني انت أي يبينين أيام قومك الله صادرك فاصبر صبر مابيك صوبنا والوحد كن صبرت على أدا قومك قومك أبيني قومك أبيني يبيني لك يوى تقديمه لحكم ربك أبو صبر حلو لك هذا الحكم ربك أي لقضائه في صابق علم إنه هرين إلهي سيداس أقدر أبو صبر كن صبر دهنك يتكون قريب Like an abdicuma anakala to maray, uh ah, in wa a mammuk iskale uye allah to saw the usabah. u ku Wa inu واريم تروه ويره دون عذق ينتك راحله الدنيا اكرم صاص معنى كذا قال لهم ربك ما امره ربك سينيه و خمنيه ويونس ابن مطا عليه السلام قومك سمك حقو ييرهي wa ay haqiiqa qala wayeen uu xarooday markaasu ka tagay ta xarooday uu ka tagay wa uu xarooday wa qibeen xaqiiqa ka qala diide markaasu tohri, ma siokele, ha -ha ka tagay ilaahay ha fi fi عريضه اريد اوكل يا دغدغيدهو كاتغايو كايجرودي حق الله عليه وسلم حديث البخاري يقين سيوريين وحيل لا ينبقي لاحد أن يقول انا خير من يرث مقت فمن امحبور حلال امحبور وما أم بنان انه يرى يورث ما تناك قينبه يورث قال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 ومركب السرفاء قد بضى صفراء واطلق قرعيست بدل لو توري يا حاس افتكرتاك يضلك كبير ابو شكي عاوز تحبتم كانوا وكيكه بالواقه لا اله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين سلم مركي الا اغرقاري فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ما كان هذا البادي الى نو شيغي تن يا حاس القلقين يوم تصبيح بدنا marka daacada waqtiga barwaatada aad ilaahay ee gudduud ku dadashu marka murugtu ma daala ku gargana ta'arraf ilaahi fil rakha ya'rifuk fi shidda ah quraan yaso isku darii qaala fakh talaahu ma yagrus wahdortay rabbu rabbidiis fakh halahu ku kamid digay mina saahiina koossoonban وإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ نَّبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا آخِرًا سِدَي أُفِيرِنَايَا قِشْتِنَي لَقُورَانُ كُسِبْتَن نَعِي قُرْآنَ كُهَدَّي أَيْتُوبُ بَنَانْ كَسُودِغَا أَيْتُوبُ بأبصار القرآن يقول لك دار لما سمعوا مركز مقلان الذكر القرآن هذا أخيرا إذن القرآن يكون سكتان ما هو قطر ما بقى الله عليه وسلم إن العين حق إشوا حق العين حق إشوا حق ولو كان شيء سابق القدر الله سبقت العين وحكي له هاي قدر قدرك وحكي الصهور ما رأيك شيء ما قوله إش شيء ما قوله. لكن تفت وحيالك أكثر من أجل لا يريد الله رؤية إلا من عين أو همه تفت معناه بأنك أنفع بضان قف الله كما يستقل إل أي شيء أما تفت بها القريني تفت اللغة تفت تفت اللغة نعفك بضان إنه شيء قد سغن ما صلى الله عليه وسلم وحبيلي. وإذا تسلتم فاقصلوا قفك حدوه قف, قف إليس أول حقيقي dhergo waxay tahay qofkii wax ila isticilay leeyahay waxa weeyay weeseyso weesadina talo soo qaado qofkii ila istan yallu tuma heya yallu tuma marwa u yaa raqayda warayda idinka qof in ka mid walalkiis waxuu u dilay marka qurxdiisa la yaabtay maatreedit allahum barik fi ishaabu fudhme sheikh aad atayata barakeeyo ishaabu macuudhay adiga wax ku marro naqta qof wala baraka ya baraka la wudu e marka sa madu sallallahu alayhi wasallam wii sayso wa wey sayso walugu deeriye arab marka madu wuxuu yiraahaa hadii la lugu raabo qofa ila istaay kaala wey sayso hadii taasiga هلا ياعمر ها واحد ادو حكومته ما وَإِن كَأَنَّ وَيَكَادُ وَيُقَصِّبُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا إِنْ لَ يُزْلِقُونَكَ إِنْ إِلَيْكَ لَغَدَان بِأَبْصَارِهِمْ أَرْغِيَالُكُمْ لَكُبُولَ لَغَدَان لَمَّا سَمِعُوا مُرْكَى مَقْلَقَ الذِّكْرِ قُرْآنَكَ وَيَقُومُونَ عَلَيْهِ لَئِنَّهُ قُرْآنٌ إِنَّهُ مِن قُرْآنِكَ أَفَمَا يُلْجِيدَانَ لَمَجْرُونَ وَعَمِدٌ وَعَلَقَ وَمَا هُوَ قُرْآنٌ كَرْمَاهُ صِفَا وَلِكَرِيدَ وَمَا هُوَ قُرْآنٌ كَرْمَاهُ إِلَّا الذِّكْرُ sallallahu sallamu, Sorallahust, ala Sorallahust, Sorallahust,